فريق في الجنه وفريق في السعير فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم امه واحده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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُصْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة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 يهب لمن يشاء إناثه ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانه وإناثه ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إنه عليم قدير